وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا دُونَكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُرِيدُ شَرًّا فَلَهُ الْشَّرُّ وَمَنْ يُرِيدْ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا